وَأَغْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ اثْنَانِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا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 ما تطيرن بكم لئلا تنتهوا لنظر منكم ولا مسّنكم من عذاب أليم؟ قالوا طائركم معكم أين ذكرت؟ بل أنتم قوم مسرفون.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 قِيلَ ادخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ